تضرع في دجلى لي الى مولاك يكفيك يكفيك ولا تامن هجوم الموت ان الموت يأتيك ان الموت تضرع في يكفيك يكفيك ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك الموت كأني بالذي يهواك في قبر يدلك وقد أفريت في لحن تحف به مساويك وأسلمك الذي قد كان في الدنيا مصافيك وأسلمك الذي قد كان في الدنيا مصافيك فيا سؤلي فيا سؤلي ويا ذخري ويا ذخري فيا سؤلي فيا سؤلي ويا ذخري وكل الخلق راجيك تجاوز عن خطيئاتي إني آمن فيك تضرع في دجا الليدي إلى مولاك يكفيك إلى ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك إن الموت يأتيك تضل عفيد جل ليلى إلى مولاك يكفيك إلى مولاك يكفيك ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك إن الموت يأتيك تضل عفيد جل ليلى إلى مولاك يكفيك إلى مولاك يكفيك ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك إن الموت يأتيك تضرع في دج الليل مولاك يكفيك إلى مولاك يكفيك وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له متفق على صحتهما وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من ذلك لقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها ويشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أخرجه مسلم في صحيحة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة كما ذكرت ذلك رضي الله عنها وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل اثنتين وهكذا إذا كانت عادته ثلاثة صلى أربعا بتسليمتين وإذا كانت عادته سبعة صلى ثمانية يسلم من كل اثنتين